هل أتاك حديث لا شيئ خدوه يومئذ خاشر عاملة ناصبة تصلى ناراً آمية تسطى من غين آلية ليس لهم طعام لا يسمن ولا يغني من جو في جنة عالية لا تسمع فيها لاظية في <تصفيق> <تصفيق> وأكواب موضوة وأكواب وزرى به مبسوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء تذكر إنما أنت مذكر لست عليه إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكثر